صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون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 قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب الملون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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم من وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحطون على طعام المسكين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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه